Akuil Allahi kmaqad shakat, awladu Yaqub ila Yusufi. Akuil Allahi kmaqad shakat, awladu Yaqub ila Yusufi. Qad masya ala ala ala ala ala ala ala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 وحالي ووضع موقفي، فقد أتى المسكين مستنطراً جودك فرحب الله واعطفي، فقد أتى المسكين مستنطراً جودك فرحب الله واعطفي. أشبعوا إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. Admasal zurr, wa anta al-ladhi taramu halim, wa taamouqfin. Fa'aufi kaili, wa tussadq 'ala hada al-muqillil ba'is al-azwafin. Fa'aufi kaili, wa tussadq 'ala اولاد يعقوب الى يوسف قد مسني الضر وانت الذي تنصر تعال وترى وقتامي